مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعِندِهِ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ۖ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 حاميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض 112. وهو العلي العظيم 113. تكاذ السماوات يتفطرن من فوقهن 114. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 115. ألا إن الله هو وََّذِينَ التَّخَذُ مِن دُونِهِ أَلَ أَ اللَّهُ حَفِيضٌ عَلَيْهِم وَمَا أَنْ تَعَلَيْهِم بِوكِييل وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 إنه بكل شيء عليم